وتمتعوا بحور عين كواعب وأتراب لله درك لم تأنس بدنيانا ولم تسر خلف طيف الزيف خذلانا ولم تعفر جبين العز مبتدلا تستمطر الذل إصغاء وإذعانا لله درك لم تأنس بدنيانا ولم تسر خلف طيف السيف خذلانا ولم تعفر جبين من العز مبتدلا تستمطر الذل بل عجد مسعر حرب في كتائبنا ترغي وتزبد أعصارا وبركانا واليوم ألقى جواد المجد راكبه وخر مؤتنق الأحداق فرحانا بل عجد مسعر حرب واليوم ألقى جواد المجد راكبه وقر مؤتلق الأحداق فرحانا اليوم زخ إلى الحوراء عاشقها وبات في خدرها المأنوس سريانا، وغنت الحور بمطربة إن في عيشك مطوراً وجذلاً اليوم زف إلى الحوراء عاشقها وبات في خدرها المفنس عياناً وغنت الحور لحن الحب بمطربة إن في عيشك مطوراً فعاد يهتز في عطفيه مؤتلقا يميد بين بنات الحسن نشوا.